أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلون وكلا وعاد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 تمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له بابا فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتلتن أفوسكم وتربصتم، فتربصتم ورتبتم وغرتكم حتى جاء أمر الله وغرقوا بالله الغرور. خذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أؤاكم النار هي مولاكم ما أؤاكم المصير ألم يأنى للذين آمنوا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 الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولادا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع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 وَلَهُمْ نَارٌ نُوقِدُهَا مَا كَتَبْنَا لَهُمْ إِلَّا بَغْيَ قَوْمٍ قَبْلِهِمْ إِذْ حَقَّ عِيَتِهَا فَأْتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَفِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا, نورا تمسون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا على شيء فضل الله وأن الفضل بيدي الله وأن من يشاء والله ذو الفضل العظيم.